أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 110. أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول 117. ويحسن قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أوصلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لا آيات لكل صبار شكوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِي أُذَكِّرُكُمْ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إذ أن جاكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض Yeduukum ve öfrel Kum, min zinub Kum ve yuaçhırakum ila تُم إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُنَ أَن تَصْدُونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَتُنَابِسُ الْقَانِمُ بِي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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أجبتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون 119. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو فِي في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ولا نسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخف وعيد، واستفتحوا وقابل كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من يتجرعه ولا يكاد زيهه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليم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 112. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق 113. إن يشأ يذهلكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوْلِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ رَبُّ عَفَاءٌ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَوْا إِنَّكُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنْ نَفْعِ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 تين وواعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنني كفّرت بما أشركتمون من قبل إنَّ الْوَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْنَ فِيهِ وَلَا خِلَال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 Rabbine inni ascanntu min ذuriyeti biwadin ghayrdi zir'in ind beyti kalmuharrami Rabbine liyukimu الصلاe رَبَّنَا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 118. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي واللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 118. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 119. مبطعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 119. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا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 Yüme tıbdan alır, gür alır ve semavat. Ve bariz Allah'ın waheed al-qahab. Ve tera müjrimin yüme ezm mukrrenin fi al-astad. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُكُمْ إِلَـهُ